أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا من الاولى ولا سوف ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضاللا فهدى ووجدك